بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزححه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدو وللجبريل فإن نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومهكال فإن الله عدو للكافرين